بسم الله الرحمن الرحيم ارث الارث يا يا قران وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنه المصطفى وفقه الشريعه علم يدوم وقران هذا كالقائد وتفسيره ساطع كالنجوم ان الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه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 ومي يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله عز وجل أي يجيرنا من النار بمني وكرم ولطفه هذه هي الحلقة أو المادة الثانية من سلسلة دروسنا في شرح المتول الفقهية على مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه أهل المدينة أي فقه الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تبارك وتعالى وأصحابه ومن جاء بعده رحمهم الله جميعا وقد أنهينا بفضل الله تبارك وتعالى مختصر الإمام الأخضري واستفدنا منه فوائد جمة بحمد الله تبارك وتعالى ولعلكم إن شاء الله تبارك وتعالى فتحت لكم أبواب على أمور لم تكونوا تعلمونها أو كنتم تعلمونها لكن لم تكونوا مثبتينها في أذهانكم أو لم تدرسوها على الطريقة المعتمدة عند أهلين اليوم هو اليوم الخامس أو الرابع والعشرون من شهر جمادة الثانية سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والمادة الثانية التي سنتدارسها ان شاء الله تبارك وتعالى هي المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة هذه المقدمة العشماوية هي رسالة صغيرة الحقيقة وهي هذه أرجو من الكريم كريما يقربها المتن العشماوي في فقه السادة المالكية هذا المتن الصغير هو المتن الذي سنتدارسه بحول الله تبارك وتعالى وفيه أمور زائدة على المقدمة الأخضرية كما أن فيه أموراً أم كما أن المقدمة الأخضرية فيها أمور غير موجودة في هذه المقدمة فلا توجد المقدمة الأخلاقية العقدية التي رأيناها في المقدمة الأخضرية فإن هذا المتن متن فقهي صرف ليس فيه أي شيء آخر خارج الفقه ودخل مباشرة في المسائل الفقهية، إلا أن هذا المتن زاد على مقدمة الأخضرية بذكر ضوابط وشروط داخل المسائل التي درسناها في كتاب الطهارة والصلاة، كما أنه زادنا. بعد سجود السهو هو لم يفصل في سجود السهو مثلما فصل الأخضري أخضري أطال في ذلك الباب وكأنه جعل له نصيب الأسد أما العشماوي فاختصر ذلك الباب ثم أفادنا فوائد غير موجودة وذلك بالذكر احكام الإمامة أضاف إلينا أحكام الإمامة وهذه ليست موجودة في الأخضري وأضاف لنا صلاة الجمعة أحكام صلاة الجمعة وزادنا أيضا صلاة الجنازة وزادنا كتابا جديدا وهو كتاب الصيام إذن ينتهي هذا المثل أو تنتهي هذه المقدمة عند كتاب الصيام وإنما اخترتها لكم حتى تثبتوا ما درسناه في المقدمة الأخضرية ولأن التنويع فيه نوع من التشويق لأن لو درسنا المادنة ثم كررنا دراستها يحصل نوع من الملل لكن إذا غيرنا الكتاب وكررنا المادنة فإذا تكرر تقرر العلم إذا تكرر تقرر والمادة إذا تغيرت وتلوعت لم يحصل الملد ولعل هاتين المادتين لم تجري العادة في المغرب الأقصى بدراستهما يعني هذان المختصرات لم تجري العادة في المغرب الأقصى بدراستهما فأهل المغرب الأقصى لم تجري عادته بدرس الأخضر ولا العشماوية وإن كانت المقدمة الأخضرية تدرس في الصحراء تدرس في الصحراء الجزائرية وبلاد شنقيط إلى الصحراء الكبرى كل هذه البلاد تدرس المقدمة الأخضرية وجرت عادتهم بذلك حتى إن النساء في بلاد شنقيط يدرسنها لأطفالهم يعني واعتبر من المواد التي تدرسها النساء للأطفال وأما العشماوية فجرت العادة بتدريسها في بلاد مصر والسودان والسودان ومصر مترابطان في المواد التي يتدرسانها. أنا اخترت هذه المادة نظرا لجدتها ولأنها خطوة إلى الأمام في التوسع في دراسة الفقه وتعلمون أن دراسة المواد العلمية الشرعية والبدء بصغارها قبل كبارها هو منهاج علمائنا رحمه الله وتبارك وتعالى عايشة كسبزين, عايشة كسبزين. وهذا هذا المثل أو هذه المقدمة شرحها جماعة من العلماء دعونا في البداية نتعرف على الإمام العشماوي الإمام العشماوي مصنف هذه المقدمة لم يكن عالما مشهورا الحقيقة لم يكن عالما مشهورا ولكن الله عز وجل طرح البركة في كتابه فأصبح مدرسة كثير من العلماء في البلاد المشرقيه التي تدرس فقه الإمام مالك. فالعشماوي لا يدر حتى متى ولد ومتى مات لكن يقولون إنه عاش في حدود سنة في حدود القرن العاشر الهجري تسعمائة هجريه تسعمائة هجريه القرن العاشر الهجري وأول علامة الإمام الفقير المتصوف الزاهد العابد المتفنن الشيخ عبد الباري ابن أحمد عبد الباري ابن أحمد ابن عبد الغني ابن عتيق ابن سعيد ابن حسن أبو النجا كنيته أبو النجا العشماوي القاهري الرفاعي الأزهري المالكي هكذا ذكره الإمام السخاوي رحمه الله في كتابه الضوء اللامع في أعيان القرن العاشر التاسع في أعيان القرن التاسع إذن الإمام السخاوي وهو تلميذ حجر رحمه الله له كتابه الضوء اللامع وهو كتاب جليل القدر ترجم فيه لعلماء زمانه وتعلمون أن الإمام الحافظ الصخاو رحمه الله عاش في القرن التاسع وترجمه للعلماء الذين كانوا في زمانه قال العلامة الصفتي والعشماوي نسبة إلى قرية تسمى عشما من أعمال المنوفية بالديار المصري إذن هو منسوب إلى قرية تسمى عشما من أعمال مدينة المنوفية في مصر ونسبته الرفاعي إلى الطريقة الرفاعية الشهيرة التي تنسب إلى الشيخ أحمد البصيني بن الفاعي بن أبي العباس المتوفى سنة ثمان وسبعين وخمس وهذا الشيخ كان رجلا صالحا وقد ذكره شيخ الإسلام التيميته ويعني مدحه ذكره بالخير وإن كان بعض أصحابه غلوا وانحرف انحرافا شديدا اشتهروا بضرب أنفسهم بالسيях الحديدية وكما يفعل عندنا في المغرب أحمد شو عيسان من شعب الماء الحار وضرب نفسه وما إلى ذلك لا شك أن هذا من الحراف وقد تصدى لهم في الشام شيخ الإسلام رحمه الله وتعالى في زمانه ولعل الشيخ رحمه الله المؤلف لم يكن من هؤلاء الغلاد المترطعين إنما كان يأخذ من الطريقة مسائل التزكية والتربية التي يحتاجها كل مسلم على أي حال هذه المقدمة خصها جماعة من العلماء بالشرح إن شرحوها فممن شرحها العلامة الفيشي المتوفى سنة سبع عشرة وتستعمائة من هجرة حمود صلى الله عليه وسلم ومنهم أحمد ابن تركي المنشليلي المتوفى سنة تسعين وسبعين وتسعمائة. وهذا الشرح شرح ابن تركي يسمى الجواهر الزكية في حل الفاضل عشماوية الجواهر الزكية في حل الفوض العشماوية هذا الشرح من الشروح المشهورة المعتمدة لهذا المثل وهو هذا طبع في عدة عد طبعات من أفضلها هذه الطبعة في مجلدين وعليها حاشية نفيسة للشيخ الصفتي وهو من أعلام المذهب من أعلام المذهب وكان حيا سنة 1193 من هجة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعليها تحقيق نفيس لشيخ أحمد مصطفى قاسم التهطاوي المعروف في مصر اليوم بإخراجه التراث المالكي بشكل جميل وهو رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الشرعية لالعاملين بكتاب والسنة المحمدية هذه الجمعية الشرعية من الجمعيات السنية الأثرية المعروفة في مصر أسسها قديما الشيخ محمود خطاب السبكي رحمه الله تبارك وتعالى وقصد بها إنشاء جيل سنعي أثري يتبع سنة حمود صلى الله عليه وسلم هذا من الشروح المعتمدة وزاد ابن تركي أن أكمل العبادات كلها فزاد كتاب الزكاة وكتاب الحج لكن نحن لن نتبع ابن تركي فيما زاد نحن سنبقى مع المتن إلى إن شاء الله ندرس متنا أوسع فندرس معه بقية كتاب كتب الفقه من الشروح ومن العلماء الذين شرحوا أيضا المقدمة العشماوية العلامة محمد بن أحمد الأمير الأمير هكذا لقبه لأن أحد أجدادي كان أميرا في صعيد مصر وهذا الشيخ من كبار علماء المالكية في, في زمانه جو في سنة 32 ومئتين وألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وله كتب عديدة وشروح مفيدة وله ثبت في الأسانيد يرجع إليه سائر الناس الذين يهتمون بالاجازات والأسانيد وما إلى ذلك ومن العلماء الذين شرحوا هذا المثل الشيخ عبد المجيد الشرنوبي وهذا الشيخ توفي سنة أربعين وثلاثمائة وألف من هجرة صلى الله عليه وسلم وشرحه شرح لطيف وأيضا ممن شرحها الشيخ صالح ابن عبد السميع الآبي الأزهري الذي شرح العديد من متون الفقه ومنها متن الاخضر الذي كنا نتدارسه فهو الذي صنف كتاب شرح كتاب هداية المتعب السالك، وله شرح لطيف على العشماوية، وله شروح أخرى على كتب أخرى إذا جاء وقتها نتحدث عنها بحول ولا هذه الشروح كلها لم تهتم بذكر الأدلة والحجج على المسائل الفقهية على عادة متأخري المالكية. في عدم الاهتمام بالسيف اخونا ابو هاجر المقدسي بارك الله فيه يذكرنا بان شرح الابي يسمى الدرر البهيه شرح العشماويه بارك الله فيه وشرح الشرنوبي يسمى المحاسن البهيه شرح العشماويه جزاك الله اخونا جزاك الله اخانا ابو هاجر هناك شرحان نفيسان اهتموا بذكر الأدلة حتى إنهما ذكرا دليل كل مسألة ذكرها الإمام عبد الماري العشمار هذان الشيخان أولهما هو شيخنا العلامة المحدث الشريف أبو اليسر عبد العزيز ابن محمد ابن الصديق الغمالي رحمه الله تبارك وتعالى وسمى شرحه اتحاف ذوي الهمم العالية بشرح العشماوية أو بشرح المقدمة العشماوية هذا الشرح حقيقة يعني اخونا بارك الله فيك دعم يا رب هذا الشرح بارك الله فيكم من أنفس الشروح الأثرية من أنفس الشروح الاثريه نظرا لانه اتى بادله كل مساله مع تخريج الاحاديث وقلما يبدي رايه الا انه في بعض المواطن تحمس او ابدا رايه راى ان الشيخ يعني جانب الصواب يعني في مساله لها ادله قويه فعندئذ يعني احتدب وابدا رايه اتى بادله كثيره في الباب الذي وإعلن في ذلك الموطن إن شاء الله تبارك وتعالى إلى تلك المسألة هذا الشرح لم يعرج على المسائل الفقهية بمعنى أنه شرح أثري يذكر المسألة ودليلها مثل ما فعل شقيقه الحافظ أبو الفيض أحمد بن الصديق عندما شرح الرسالة بمسالك الدلالة فإن مسالك الدلالة ما هي إلا استدلال على مسائل الرسالة ولم يناقش ولم يأتي بأدلة الأطراف ولم يفصل المسائل الفقهية فجاء عالم شامي معاصر ما زال حيا وأخذ أدلة شيخنا بارك الله فيه أخذ أدلة شيخنا في إتحاف ذوي الهمم العالية وزاد عليها المسائل الفقهية وزاد زيادات وصنف فلنا كتابا حافلا سمأه الفقه المالكي بأدلتي التحفة الرضية في فقه السادس المالكية تأليف الأستاذ العالم الشيخ مصطفى ديب المغة وهو أستاذ الفقه وأصوله وقواعده في كلية الشريعة والحقوق جامعة دمشق هذا هو هذا الشرح شرح جيد وإن كان مؤلفه ليس مالكية هو شافعي لكنه حاول أن يدمج في شرحه هذا بين النظر والأثر ولذلك لو قلنا ان الطالب لو اكتفى فقط بالتحفة الرضية لكان الأمر حسنا لكن الإنسان إذا أراد أن يتوسع فهذه هي سمة الطالب العلم أن يتوسع في الدراسة حتى يرسخ العلم في ذهنه أخونا نعمان بارك الله فيه يقول عندي حاشية الصفتي على شرح ابن تركيا على شماوية المعروفة بحاشية إنسانية وتحقيقات بيه نعم حاشية هي التي ذكرت لكم وهي حاشيته الشهيرة على شرح ابن تركي المسمى بالجواهر الزكية وأفضل نسخها هي النسخة التي حققها الشيخ أحمد ابن مصطفى بن قاسم الطهطان نعم إذن هذا ما يتعلق بالكتب التي فصلت أو شرحت المقدمة العشماوية والآن إن شاء الله تبارك وتعالى ندخل في المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يعني نشرع في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تبارك وتعالى سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه فأجبته إلى ذلك راجياً للثواب. راجيا للثواب طبعا هذه المقدمة الظاهر أن الذي كتبها بعض تلاميذ الشيخ بعد وفاته لأن الصيغة التي لأن الصيغة التي كتبت هي صيغة تلميذ يكتب عن شيخه بعد وفاته والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كأنه لم يفتتح هذه المقدمة بأي افتتاحية فإنه لم يذكر لا حمدلة ولا صلاة ولما إلى ذلك لا لن نتوسع في الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى مثل جميع العادة أخونا يسأل هل سنتوسع في الشرح عادتنا في جميع الشروح أننا نذكر المسألة التي ذكرها الشيخ وهنا مسائل ذكرها الشيخ ويحيل على المذاهب الأخرى فمن مزية هذا الشرح هذا المتن أننا سنحتاج أننا سنحتاج لذكر المخالفين لمذهب الإمام مالك، بمعنى أنه سيقول ولا يقدرون كذا ولا كذا ولا كذا مما هو مذهب غير الإمام مالك، فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنبين هذه المسائل التي خالفها المذهب وننسبها لأصحابها ونذكر أدلتها بحول الله تبارك وتعالى حتى نقارن بين مثال. إذا نحن بحب يعني المقصود من دراستنا لهذه المتون ليس الجمود على المذهب. لأن الجمود ليس هو مذهب ليس هو. خرج. لأن الجمود. على المذهب ليس سمه العلماء، بل هو سمه قليل العلم. أما العلماء فإنهم يدرسون المذهب ليتوسعوا، ولذلك تجدون في تراجم العلماء يقولون درس المذهب والخلاف. أتقن المذهب ثم أتقن الخلاف. بمعنى أنه توسع ولم يستقر على شيء واحد وهذا الذي ينبغي أن ندرس المذهب ونفهمه ثم نعرف دليله ودليل المخالفين وهذا هو العلم أن تعرف المسألة بدليلها وتعرف دليل المخالف ثم تعرف الراجح من القولين طبعا هذا لا يمكن أن يكون في البداية لأن المبتدئ قصار أمره أن يتصور المسائل فإذا ذكرت له جمله من الاقاويل فانك تشتته و توزع ذهنه بين هذه الاقوال حتى لا يفرق بين الراجح من المرجوع لكن الطالب يفقه المسائل ويحفظها ويستوعبها وبعد ذلك يعرف الصواب من الخطأ اذا ان شاء الله تبارك وتعالى نحن هنا س نتدارس ما في المثل ونذكر ادلته لكننا لن نتوسع لأن المقصود هو معرفة المسائل على ما هي عليه وليس المقصود هو التوسع إنما أنتم بارك الله فيكم ينبغي أن تكون لديكم هذه الشروح فتتوسعوا يعني عندما تتون من الدرس وقبيل بدء الدرس تراجعون وتراجعوا بعد الدرس وتراجعون الشروح كلها حتى تستوعبوا المسائل وتستقر في أذهالكم واضح ما يشترك إخوتي وإحبا جيد إذن قال نعم الله صلى قال باب نواقض الوضوء اعلم وفقك الله أن نواقض الوضوء على قسمين أحداث وأسباب أحداث طبعا هذه المسألة افتتح الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر نواقض الوضوء وغيره يبدأ مثلا بأبواب الطهارة أو أحكام الوضوء ثم نواقض الوضوء لا هو بدأ بالنواقض ثم سيذكره أحكام الوضوء وبين لنا أن نواقض الوضوء هي على قسمين أحداث وهي التي تنقض الوضوء بنفسها وأسباب لهذه الأحداث يعني انها مظنة لتلك الاحداث وان كانت ليست بالضرورة مسببه لتلك الاحداث بمعنى مثلا هناك احداث متفق على انها تنقض الوجود أو هناك احداث غير متفق عليها طبعا ولكن هناك أسباب يرى العلماء رحمه الله تبارك وتعالى أنها تنقض الوضوء لأنها في الغالب أو في كثير من الأحوال تؤدي إلى الأحداث إذا بناء عليه بالاستقراء والتتبع وجد علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى أن النواقض المذكورة في الكتاب والسنة لا تخرجوا عن هذين القسمين، وإن كان بعضهم يزيد القسم الثالثة وهو أمور ليست بأحداث ولا أسباب هي نواقض لكن ليست بأحداث ولا أسباب. لكن نحن سنبقى على هذا التقسيم وهو الأحداث والأسباب. قال رحمه الله تبارك وتعالى. اعلم وفقك الله ان نواقض الوضوء على قسمين يعني اعلم أيها الطالب ودعا له من باب التحبب ومن باب أن العالم هو أب لتلاميذه اعلم وفقك الله ان نواقض الوضوء على قسمين أحداث وأسباب أحداث فالحدث هو كل ما نقض الوضوء بنفسه والسبب هو ما كان مظنة لنقض الوضوء فأما الأحداث بخمسة Ah ah la la la la ah ah la la la la ah ah la la la la ah ah la la la la ah عائشة السلام عليكم عفوا يا اخوه عفوا ألهاني ابني عن الدرس و طيب قال فأما الأحداث فخمسة فأما الأحداث ب ثلاثه من القبل وهي المذي والودي والبول واثنان من الدبر وهما الغائط والريح طيب طيب اذا ذكر ان نواقض الوضوء خمسه نواقض طبعا هذه النواقض هناك نواقض متفق عليها بين جميع العلماء وهناك نواقض مختلف فيها نحن سنبقى على ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وإن شاء الله تبارك وتعالى سيذكر في آخر الفصل الأمور التي لا تنقضوا في المذهب وإن كانت تنقضوا في غير المذهب ف أما المذي فبإجماع العلماء ينقض الوضوء والمذي هو الماء الذي يخرج من القبل من الذكر ومن, المرأة ومن الأنثى أيضا وهو ماء أصفر لزج خفيف يخرج عند اللذة والانعاض من الرجل وعند اللذة من المرأة وهو أسرع خروجا في المرأة منه في من الرجل يعني أن النساء يخرج منهن بمجرد الشعور باللذة بخلاف الرجل بخلاف الرجل فلا يخرج منه بمجرد الشعور باللذة وهذا الماء إذا خرج نقض الوضوء ووجب غسل الذكر كله على مشهور المذهب لا غسل لا الاستج منه فقط كالبول واضح والدليل على انه ينقض الوضوء حديث علي بن ابي طالب كرم الله وجهه حيث يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته فاطمة الزراء عليه السلام فأمرت المقدادة فسأل المقداد الاسود الأسود ويقال له المقداد من عمره وصاب أنه المقداد من وتبناه في الجاهليه الأسود من عبد اليهود فنسب إليه وكان هذا المقداد من أبطال المسلمين ومن كبار المجاهدين رضي الله تعالى وتعالى فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضا رواه الجماعة يغسل ذكره ويتوضع من هذا استنبط علماءنا رحمه الله ان الواجب من المذي غسل الذكر كله لا غسل المخرج فقط ومن هذا الحديث استنبطوا ان الواجب أن المذي يقال البذي والمذي ينقض وضوء المتوضئ رجلا كان أم امراض والنساء قله منهن من تعلموا عن هذا الامر فلذلك انا انبه الاخوات بارك الله فيهن و ننبه أي أخت بارك الله فيها تنصت لهذا لهذه المجالس أن تنتبه فإن النساء ابتلاهن الله عز وجل بالكثير من أنواع المياه كما ابتلا الرجال بأنواع من المياه أيضا لكن النساء لكون الفقهاء كثيرا ما يركزون على الرجل تجد القليل منهم من ينبه على هذه المسائل بالنسبه للنساء فالمراه عندها رطوبه الفرج وهذه لا علاقه لها بالشهر وعندها المذي وهذه لها علاقه بالشهر لا تنزل الا عند الشهور وعندها أمور أخرى وأمور عند الرجل ليست عند المرأة مثل الودي الودي ليس عند النساء ولكنه عند الرجال طيب جيد قال والودي الودي هو ماء لذج خافر غليظ يخرج بعد البول من الرجل وقد يخرج قبيل البول وهذا الودي أيضا أجمع العلماء على أنه ناقض للوضوء على أنه أصلا لا يخرج إلا بعد نقضان الوضوء يعني هو يخرج بعد البول فإذا هو تحصيل حاصل فالواجب منه هو الاستنجاء الواجب منه هو الاستنجاء ثم هو تحصيل حاصل سيتوضى راضح إذن بناء عليه قاس العلماء الودياء على المذي واحتجوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضع وأما المني ففيه الغسل رواه الطحاوي والبي في السنة الكبرى وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في الودي الوضوء رأب بيها أيضا في السورين الكوره والبول وهذا إجماع العلماء أن البول ينقض الوضوء لا شك في هذا وهذا من من من الدين من ضرورة حديث صفوان بن عس اولا لأنه إجماع ثانيا حديث صفوان ابن عسان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولونا إذا كنا سفرا يعني مسافرين لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه لكن من بول أو من بول من غائط وبول ونوم من غائط وبول ونوم إذا ذكر الغائط وذكر البول وذكر النور والحديث رواه أحمد والنساء بن ماجة صحار ترمذي بن خزيمة و بن الخطاب قالوا اثنان من الدبر ما هما الاثنان اللذان ينقضان الوضوء إذا خرجا من الدبر هما الغائط والريح الغائط والريح والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم صعيد طيب وأصل كلمة الغائط هي الأرض المنحدرة ومنه جاءت غوطة الشام غوطة دمشق لأنها أرض منحدرة ولأن العرب قديما لم يكن لديهم مراحيض في بيوتهم فقد كان الواحد منهم إذا أراد أن يدخل الخلاء إذا أراد يقضي حاجته يذهب إلى أرض منخفضة حتى لا يراه أحد فقيل فلان ذهب إلى الغائط فلان تغوط يعني نزل إلى أرض منحدرة وهذا كله من أدب القوم لأنهم يكنون ولا يصرحون عن المسائل المستقبحه هذا أدب أدبنا الله عز وجل إياه في كتاب الكريم وادبنا به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا كانت لغة العرب أيضا لغة مؤدبة يكنون عن القبيح يقول ذهب الى الخلاء أو نزل إلى الغائط أو ما إردائك ويقصدون أنه ذهب لقضاء حاجته حتى كلمة حاجته يعني هي أيضا كلمة مؤدبة يعني وإلا فإن الكلمة الصريحة هي الخراء ولكن هذه الكلمة قبيحة الإنسان يستنكف عن أن ينطق بها وإن كانت هناك بعض الحديث التي وردت فيها هذه الكلمة مثل الحديث لكن الحديث الأول ذكره يهودي ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أحد الكفار فقال سلمان الفارس رضي الله وتبارك وتعالى عنه علمكم رسولكم كل شيء حتى إنه علمكم الخراءة لكنها وردت في حديث صحيح وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هدد الذين يتفاخرون بأنسابهم وأقوامهم فقال لا ينتهي لنا لا فقرهم أو لا يجعل أنه الله عز وجل أخص من الجعل تدفع الخرأ بأن فيها فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بشاعة هذا الموضوع يعني وتقبيح هذه الفعلة إنسان يتفاخر بقبيلته أو بقومه أو يعتز بهم بدل أن يعتز بالإسلام يدعو بدعوة الجاهلية بدل أن يدعو بدعوة الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص سيجعله الله عز وجل أخص وأحقر من الجعل تعرفون الجعل هذه الدودة السوداء تكوروا البعر تكوروا وتدفعوا ولا تعيشوا في في في في لا تعيش الا في في في فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه على بشاعتها ليبين بشاعة تلك الصوره تدفع الخراب يافيها جيد واما الريح فلحديث أبي ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله إذا وجد أحدكم في مطية شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد دريحة رواه مسلم وحديث في هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصحيح لا يقبل الله صلاة رجل أحدث حتى يتوضأ فقال له رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط فعبر بالأدنى عن الأعلى بمعنى إذا كان الفساء أو الضراط ينقض الوضوء فأحرى واولى ان ينقضه ما هو أكثر من ذلك هذا هو الدليل على هذه المسألة وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في دبره في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث الشيطان ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ليحا روض المزار والأحاديث في هذا الباب معروفة وهو أمر مجمع عليه لا شك في ذلك ونقفها وإن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن نكمل نقية سباب إن شاء الله في المجلس القادم ونترك المجال للأسئلة إذا كان هناك أي سؤال والله موفق والحمد لله صلى الله عليه وسلم نسمى الشيخ الودي نعم ومثل المدي يقفع من الذكر كله أو لا؟ لا الودي فقط يستنجي منه ولا يغسر منه الذكر كله اللي فحل ما ولم يقصِل ذكر وأنثي وتوضأ إذا أمضى أحدكم ولم ولم يمسها فليغسل ذكره وأنثي ثم ليتوضأ والصلي. الذكر العلماء أن زيادة الأنثيين زيادة ضعيفة وسينبه على ذلك المؤلف وسيقول لا ولا يغسل أنثي. آه هذه الزيادة مدرجة من كلام هشام بن عروه بن الزبير وهي مذهب لبعض الصلاف لكن الصواب هو انه يغسر وذكره فقط نعم. الزيادة ضعيفة يا أخي زيادة, زيادة مدرجة ولا أقول ضعيفة هي زيادة مدرجة من كلام الرابع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يصيب الثوّب من المذي هل فيه نضح فقط حتى لو تيقن مضيع عينه نعم هو نجاة مخففة فيه النضح الله عنه. لا صلاة لمن يدافع الإخبثين نعم هذا في الموضوع الصلاة يعني لن لن نتحدث عنه الآن. لكنه لا يعني أن الصلاة وهو دفع أخماسين باطلا، إلا أن تمنعه من أن يسجد أو يركع بطريقة سليمة، فعند إذا تبطل الصلاة، أما مطلقا فلا تبطل الصلاة. لم يذكر المؤلف ولا الأخضر من قبر رحم الله الجميع أن خروج المني ناقض من الوضوء، وإن كان موجب للغسل كخروج المني بشهو بسبب نظر بلا نفس أو كخروج المني بلا شهوه و بلا قوه مع الفتور كما في السجن بسبب تعذيب الشيخ والشبح أو او بسبب مرض هذه مساله ذكرها العلماء لكن هذه بطوله صغيره لا تذكر فيها كل المسائل فلذلك يعني لم يفصل الشيخاني في هذه المساله <تصفيق> نعم. ليش استنجد؟ ليش استنجد منهم؟ نعم. هذا الصعب. وإن كان العوام يظنون أنه يستنجد من الله. نعم. كل نعم. نعم. فما العمل؟ العمل أنه إذا خرج المني بغير شهوة، بغير شهوة مثل ماذا كف بالشبح أو التعليم، الشبح يعني شو؟ أعطاه على ظهري حتى خرج بغير قصد، فهذا فيه الوضوء فقط. جاء الوضع ليس فيه وهذه مسألة نبع عليها ابن أبي زيد القرواني في الرسالة هذه مسألة ذكرها ابن أبي زيد في الرسالة والأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فالفضخ يكون بخروجه دافقا متدفقا وأما إذا ضرب فخرج من غير إرادة منه فهذا يعني هذه الصورة غير طبيعية هل ما خرج من السبيلين على غير العادة يعتبر ناقضاً الوضوء؟ لا، مذهبنا بالخلاف مذهب الشافعي أن الحصار والدود ومعن ذلك إذا خرج من الدبر فلا ينقض الوضوء ولو خرج مبتلاً على الرشبان والريح إذا خرج من قبل المرأة لا تنقض الوضوء هذا هو مذهبنا المعتمد الريح قد يخرج بمرأة من المرض، بالنسبة المدى الأخرى بالنسبة للمرض، ولكن قضية الدود وعادي حصى وغيرهم ينقدون الموضوع ذايم. يعتبر خروج لا يخرج عادة من الغائط البول من فتحة أو, أو لمرض أو جراحية نعم، إذا خرج على غير المعتاد لا ينقدوا الموضوع. ولكن إذا سدت سد المخرج الطبيعي فأصبح هذا هو المخرج عند إذن ينقض الوضوء بعض إن شاء الله لا في بعض الناس يعني تقفل فتحته الشرجية ويحدث أو الثقب في يخرجون من فضلات إن شاء الله نعم تفضل ارفعوا لأن لكن أنا سأنزلها على صفحة إن شاء الله مرتبة ويمكنكم أن تأخذوها من الصفحة إن شاء الله تبارك وتعالى ما الفرق بين المني والمذي؟ أمه نعم هذا السؤال عندما كان عمري 16 عاما سألته لشيخي الشيخ حسن أيوب رحمه الله تبارك وتعالى كنت أحضر دروسه في شرح بلوه المرام واشكل علي الفرق بين المذي والمذي فقلت له يا شيخنا ايه الفرق بين المذي والمني فنظر إلي وتبسم رحمه الله وقال لي المذي بيطلع منك ومتشعرش والمني لما تلقي الدنيا اضطرباءت فوق راسك تلقيه طلع منك <تصفيق> <تصفيق> هكذا يعني بيّد لي الفرق بين هذين الأمرين وهو كذلك يعني فالبذي يخرج بلا شعور قد يخرج من غير ان يشعر الانسان حتى يجد البلل في ثوبه وخاصه من النساء وأما المني فيخرج عند اللبذه الكبرى متدفقا ويعقبه فتور في الجسد وخدر هذا هو الفرق نعم طيب شباب اثنين هل قطرات التي تخرج بعد استنجاء يبطل الوضوء؟ نعم إذا خرجت قطرات وتاكدت أن قطرات بول تنقض الوضوء طبعا وكذلك لو قطرات غيري لكن ينبغي عليك أن لا تتوسوس فاستنجي وامسح مندي. وبعد ذلك قل عن ذلك ضعه هكذا خذ من الماء في يدك وانضح بها ثوبك حتى إذا وجدت شيئا تقول هذا من من من البل الذي وضعته هذه الأحكام نعم تخص المرأة والرجل حتى المرأة إذا وجدت شهوة الكبرى ثم عقب فتور فذلك مني وليس مديا طب أظن نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى وإلى الدرس القادم إن شاء الله فاذا بعد غد إن شاء الله في التاسعة صح؟ في الثامنة والنصد التاسعة إن شاء الله ماس الدكال خلينا ماس الدكال سنأتي عليه في وقته إن شاء الله إن شاء لأنه من الأسباب والحمد لله وصلى الله ورسول الله مبارك الله فيك. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أنت تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجة القمم